مَصْدَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشيطان؟ 121-ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون 125 اليوم بما كنتم تختم على أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصالح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 فالعجبت ويسخرون وإذا ذكرون يذكرون وإذا رأوا ايه يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا, يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلَى الْيَمِينِ قَالُوا بل لم مُؤْمِنِينَ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 ذَلَّ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم تعملون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 لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات القرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني جاء لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا لمدينون قال هل انتم مطلعون قال هل انتم مطلعون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 ولقد نَادَانَا نوح خل الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في عَلَى سلام على نوح في الْعَالَمِينَ في كَذَلِكَ إن الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 فأقبلوا إليه يزفون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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين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 وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنا بدناه وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة يققين، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، فأمنوا فمات علىهم إلى حين، فاستفتهم آل ربك البنات وله البنون، أم خلقنا الملائ؟ كَتَائِنَاتٌ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 مَعْلُوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ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 وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لشيء يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق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 إِذْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَفْرُهَا أُلَاء إِلَّا صِيَاحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ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 غفرنا له ذلك وإن له عدن لزلف وحسن ما يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكون بين, بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 مَن وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ نَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي لي مِلَّةَ الَّذِينَ لا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّكَ أنت الوهاب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 العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 أَمَنْهُ وَقَانِتٌ أَنَّ الْلَّيْلَ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُوَّ الْأَلْبَابِ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 يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى فبشّر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك كَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ من فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ, مبنية تجري من تحتها الأنهار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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حضاما إن في ذلك لذكرى لأولي فَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو على نورٍ مُّرْضٍ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ الله أولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ